أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لَمَّ قُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا أَبَانَ اسْتَغْفِرْ لَنَا دُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ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 بميه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حبا وقد أحسن إذا خرجني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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا بكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفامنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب أو تأتيهم الساعة بوتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاغبة الذين من قبلهم وَنَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَمْ أَفَلَا تَعَقِلُوهُمْ حَتَّى إِذَا اسْأَيَّسَ الرَّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجْبُوا يا من وَلَا ولا يرد عَنِ عن القوم مجرمين، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبَرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. ما كان عديثا يفترى ولكن تصطيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم مؤمنون بسم الله الرحمن أن فلام تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق، ولكن أكثر. وضع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء وَهُوَ الَّذِي الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَهِ اِثْنَيْنِ يُغُشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وفي الأرض ضع متجاربات وجنات من أعشاب وزرع نخيل صوان وغير صوان صوان وغير صنوان يسقى بما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 خَلْقٌ جَدِيدٌ وَإِنْ تَعْتَب فَعَتَبٌ قَوْمُهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا أَيِنَّا ذَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَهُؤلَّاِكَ الْأَغْلَلُ فِيهِ أَعْنَاقِهِمْ وَهُؤلَّاِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك مشديد العقاب وَيَطُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلٌّ ثا وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.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 لَهُ مُعَطِّبَةٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَفْوَاسِهِمْ وَإِذَا رَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُعِيْنَ فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِوَالِهُ من وَالَّذِي يُرِيكُ الْبَرْقَ خَرْفَهُ وَطَمَعَهُ وَيُشِيُّ السَّحَابَ الثِّقَالَ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 pro